أربعة، استمع إلى الكلمات التالية ثم اكتبها في الفراغات المناسبة كما في المثال خبز شاي سكر ذقيق حليب شوكولاتة عسل جُبْن بَيِّض زَيْتُون عصير آيس كريم